كل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوما القيامه كذلك نفصل الايات لقوم يحلمون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 ولا يستقدمون يا بني ادم ان ما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون